كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادنوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم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 και ταυτόχρονα θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με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 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدَعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ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 هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فَدَعَ الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش ينقر من امره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق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 اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآذفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع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 إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ ήμ μουσούλον είναι αυτός που είναι είναι إِلَى فِرْعَوْنَ πολύ για فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ Εδώ جَاءهُمْ بِالْحَقِّ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 وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ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 يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عَاصِم ومن يضلل الله فما له من هاد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 كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان بنلي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأط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 مَن عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَن عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فأولئك يدخلون الجنة يوزقون فيها بغير حساب ويا قوم مَالِي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النجاة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 لا جَرَمَ أَنَّ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّمَا رَدَدْنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ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 إذ يتحدون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنكم لَكُم تَبَعًا فهل أنتم مُغْنُون عَنَّا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 قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لمنصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد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 Οδόρα οδικόρα ολυλ-αλβέα. Φασπυρ ννν. Ο Άνταλ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 فأنا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون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 من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلاً ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا اجلا مسما ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فاذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون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 فاصبر ان وعد الله حق فانما نريك بعض الذي نعيهم او نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من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 وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون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 سُنَّةَ ο Θεός قَدِ خَلَت في عباده وخسر هنالك